الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين انتهينا إلى أن البائع. الفضولي ان باع لنفسه ثم أصبح مالكا بهبة أو شراء أو شراء أو إرث ونحو ذلك هنا بهذا المقدار لا يتمل لا يصح البيع ولا يقال أنه بعد أن أصبح مالكا دليل أوفو بالعقود الذي كان خطابا للملاك من الآن شمله لأنه مالك هذا لا يمكن أن يقال وذلك لما شرحنا من أن هذا البيع انتسب إليه قبل أن يكون مالكا فلم يكن هذا البيع بيعا له بما هو مالك وحيثية أنه مالك هذه حيثية تقييدية بلا شك فالأدلة تأوفى بالعقود لا تشملوا هذا إضافة إلى روايات لا تواجب البيعة قبل أن تستوجب بغي الكلام فيما إذا أعتبته الإجازة باع المالك باع البايع لنفسه ثم هذا البيع أعتبته الإجازة وذلك بأحد شكلين إما أنه المالك الأصلي أجاز وهو أنا مثلا حيث بيع كتابي فضولة أنا أجزد هذا فرع والفرع الآخر أنه هو أجاز بعد أن ملك وهنا قمدة الإشكالات في المقام قلنا أنها ثلاثة ونحذف الأبحاث الكثيرة المفصلة الموجودة في الكتب في مكاسب الشيخ الأنصاري وغير المكاسب من كتب الأعلام نحذفها ونقول عمدة الإشكالات ثلاثة الإشكال الأول إشكال مشترك الورود بين الفرعين وهو أن يقال أن البيع لم يكن إلا بيعا صوريا لأنه هذا الفضولي قصد اخراج كتاب من جيبي انا المالك الاصلي الى جيب المشتري وادخال الثمن في جيبي وهذا ليس مبادله اصلا مو مبادله مو بيع هذا فالبيع صوري بحت هذا فيبطل كلا الفرعين يبطل يعني سواء انا ما المالك الحقيقي المالك الحقيقي للكتاب نفث البيع او ذاك فضول نفث البيع, البيع على كل حال لم يكن هناك الا بيع صوري اشكان مشترك مؤدا ثانيا اشكان يختص بما اذا كانت كان المجيز هو المالك الاصلي وهو انا انا أجلس الباء عليكم السلام ورحمه الله الاشكال الثاني مختص بهذا الفارق وهو اشكال ان ما قصد ما وقع لم يجز وما اجيز لم يقع لان الفضولي الذي اوقعه هو البيع لنفسه والذي انا اجيز انا اجيز البيع لنفسي فما اقصد لم يجز وما اجيز لم يقصد او ما وقع لم يجز فما اجيز لم يقصد هذا الاشكال اللي يرد هنا ثالثا الاشكال المختص بالفرع الثاني وهو ما إذا أجازل الفضول نفسه برد إشكال وهو نفس الإشكال الذي قبلا ذكرنا حينما قلنا أن هذا الفضولي بعدما ملك مجرد ملكه لا يصحفه البيع علم الإشكال اللي هناك ذكرنا هنا يرى هناك لماذا قلنا أنه بعد أن ملك مجرد الملك، مجرد الملك لا يصحف البيع إنما قلنا بذلك لأنه البيع لم يصدر منه بما هو مالك ادعاء صدر منه لكن في علم الله لم يصير منه مالك والمالك في حيث هي تقيدية الان صح انه اجاز لكن الاجازه حصلت بعد ما ملك الاجازه حينما حصلت بعد ما ملك هذه الاجازة لا تصف لا تصفف البيع لأنه الإجازة لا تخلق نسبة للبيع إلى نفسه مرة أخرى هذا البيع كان منسوبا للفضولي نسبة حقيقية لأنه هو الرفع تكوينا البيع كان منسوبا إليه الآن بعد أن أجاز مرة أخرى ينسب اليه يقول ينسب اليه بما هو مالك ذاك الوقت ما كان مالك ما ممكن أن ينسب إليه مرة ثانية إنما حينما يجيز المالك الأصلي قد يقال أنه بالإجازة انتسب البيع له. لأن البيع لم يكن لم يكن إليه انتسب البيع له لكن هنا البيع كان منتسما إليه وذاك الانتساب لم تكن له له قيمة لو كان لذاك الانتساب قيمة إذن بمجرد أن ملك صح البيع لأنه العيب كان عدم الملك والملك حصل قلتم أنه بمجرد الملك لا يصح البد إذن ذاك الانتصاب لا قيمة له والانتصاب الجديد لا معنى له لأن الفعل لا ينتسب إلى شخص واحد مرتين هذا هو الإشكال الثالث والإشكال الثالث نستطيع ان نجيب عليه وفق مبانينا الماضيه وكنا نترقب من السيد الخوي رحمه الله ان لا يصحح هذا الباب لان وفق مبانيه ما ممكن تخريج المساله وفق مبانينا نحن نخرج المساله وذلك بأن نقول أنه التشريع العقلائي موجود بعد الإجازة. التشريع العقلائي موجود بعد الإجازة. التشريع العقلائي يصحح هذا الشر هذا هذه الاجازه والعرف والعقلاء ما يدققون هالتدخيقات اللي احنا نقعد بيناتنا وندقتخبات الشكل. العرف والعقلاء يقولون خب هاده اجاز وقت اجاز نفذ فالتشريع العقلائي ثابت هنا فاذا ثبت بالتشريع, بالتشريع العقلائي ذلك ان شئت فقل ان أوف بالعقود يشملني وان شئت فقل ان هذا التشريع العقلائي لم يردع من قبل الشريعه فالامضاء يشملني فيتم اما على مسلك السيد الخوئي رحمه الله والذي كان يقول اصلا لمجرد أن هذه المعاملات تصرفات اعتبارية بحتة وليست تصرفات تكوينية فالإجازة حقيقة تربط ذاك الاعتبار إلي, إلى المجيز يعني لو قلنا بناء على هذا التخريج هنا هذا التخريج لأته لأنه هذا معنى أن البيع انتسب إلى مرة ثانية انتسب إلى الفضول مو إلي انتسب إلى الفضول مرة ثانية في حين أننا قلنا أن الفعل الواحد لا ينتسب إلى شخص مرتين فيبقى الاشكال بلا جواب على كل حال نحن على مبانينا محلول المشكله فالإشكال الثالث محلول يبقى الاشكالان الاولان احدهما ان البيع الصوري والثاني ان ما ما وقع لم يجز وما أجيز لم يقع البيع الصوري في كل الفرعين هذا ما وقع لم يجز وما أجيز لم يقع هذا في الفرع الأول هذا الإشكالان يبقى يوم. والموقف تجاه هذين الاشكالين يكون باحد الشكلين الشكل الاول الان لن اهتم بحلهما اصلا لا قيمه لله خب الاشكالان على مقتضى القاعده واردان فليكون واردين فليكونوا باقيين إلى يوم القيامة إلى أن هم الإشكال لأن يطعبان بجانب احنا مين احنا على هذا الإشكال وذلك لأنه احنا على نص خاص النص الخاص يكفينا انت أنت تقول مقتضى القاعدة باطل لأحد وجهين. فليكن مقتضى القاعدة باطل لأحد وجين وما أكثر ما يكون باطلاً من مقتضى القاعدة والنص الخاص يصحف وما أكثر ما يكون صحيحا والنص الخاص يبطل هنا عندنا نص خاص أولا صحيحة محمد بن قيس فإنه ظاهر الحال سبب الاحتمال العقل قد واحد يحتمل شيئا آخر. لكن ظاهر الحال أن البليد باع هذا الـ أن ال ابن ابن المولى باع لوالدته لنفسه مو باع لابوه باع على نفسه هو مسكين افلس يحتاج كان يحتاج فلوس قال اس ابوي هو ما موجود خل انا ابيع والد واكل اكل باعه لنفسه الظاهر الحال هذا. واكثر من هذا صحيح الحلبي صحيح خليه بيخسر لانه المقيل صدق تخيل أنه ملك بالاقاله هذا الشيء فهذا حتما باع لنفسه لكن المالك حينما أجاز الإمام عليه الصلاة والسلام أمر بنفوذ البيع سواء في صحيحة محمد بن قيس او في الصفحة الخالد امر بنوفر ما كان يدري ان مقتضى القاعدة أن, يكون... ان هذين الاشكالين ياردان مثلا امر بنوفر فهنا ايضا نحن نفتي بنوفر هناك في الفرع الاول يغينا كل شكل لأن الفرع الأول هو مورد الروايتين يعني مورد الروايتين هو إجازة المالك الأصلي مورد الروايتين هذا فهنا يقين ما بشك في الفرع الثاني وهو لو كان المجيز نفس الفضول بعد ما ملك هذا مورد الروايتين ولكن لو قبلنا وظاهر ونقبل نقبل التشقيقات وهال وهالتفريقات وهالتدقيقات هاي الشغلة يعني الطلبة مو شغلة القرف يعني القرف يقول إن صح هذا صح هذا شون الفرق المالك الأصلي أجاز يصح إذن بعد بعدما ملك يجوزهم يصح ان قلنا هكذا ما نقول به ففي كلا الفرعين ينتهي الاشكال هذا الموقف الاول وهو اننا لن نهتم بحل الاشكالين ونقول النص يكفينا الموقف الثاني أن نهتم بحل الإشكاليات وفق القاعدة نريد أن نخرج الأمور لا وفق النص الخاص عند هناك جواب وفق الوعود وفق ال مقتضى القاعده لو أردنا أن نصحح هناك جواب وارد في كتاب الشيخ الانصاري في المنكاس رحمه الله وهذا الجواب على التشويش والتطويل الموجودين في عبارة المكاسب نقول ما يم اد شكل نعبر بد... قد قد احد يشك او دقيقا شنو كان مقصود الشيخ الانصاري لكن نقول ان ما ينبغي ان يكون هو مراد الشيخ الانصاري مع حذف التشويش والتطويل الموجودين في كلامه نستطيع أن نستخلص ونحدث أن يكون هذا هو محصول الشيخ الأنصاري الشيخ الأنصاري يقول لا اشكال سورية البيع يرد ولا اشكال ما قصد ما ما وقع لم يجاز وما اجيز لم يقع لا هذا ذلك وذلك لاننا طارة نفترض انه الفضولي كان يعتقد أنه المالك ما هو هو هو كان أصلاً كان يعتقد أنه مالك ما كان يعلم أنه فضولي وأخرى نفترض أنه لا يدري أنه فضولي كان يعتقد أنه مالك كما في مثالي صلحه الحلبي هذا المطيل كان يعتقد أنه مالك. اما في مورد صفحة محمد بن قيس لا كان يدري انه فان كان يعتقد انه مالك فقولكم البيع صوري خب جوابه واضح البيع ليس صوري هو حقيقة البيع بالمعنى الحقيقي للكلمة لانه كان يعتقد انه هو المالك فباع ملكه اخرج المال من جيبه وادخله في جيب المشتري واخرج الثمن من جيب المشتري وادخله في جيبه فحقيقه قصد الموصولي واما انه ما وقع لم يجاز فما اجيزا لم يقع هذا هم لان حيثيه المالكيه مثلا حيثيه تقييديه يعني البدع وقع وبالمعنى الحقيقي للكلمات وللمالك غاية ما هو تخيل أن المالك هو نفسه تخيل فكنا لكنه البائع المالك فالمالك الحقيقي يجيز ما وقع أجزب وما أجزب ما وقع أجزب وما أجزب وقع ليس أنه ما وقع لم يجاز وما أجزب مين مشكل مشكلة موجودة هذا فيما اذا كان يعتقد هذا الفضولي كان يعتقد ان صدق هو المالك اما لو لم يكن يعتقد انه هو المالك فعلى الاغل ادعاء كان يدعي انه هو المالك ادعاء كذبة وفضوه من قبيل مجاز السكاكي شدعت بشد سمي سمي الحقيقة الادعائية مارس كان يعتقد انه مالك وباعه بما هو مالك ولو ادعاء وكذبه وهذا العنوان عنوان مالك هذا حيثية مثل ما قلنا حيثية تقييدية فقولك البيع الصوري لا البيع حقيقي لانه بعد ان كان مدعيا للملكيه ومبنيا على هذا الادعاء تبادل بين مالي مالكين مبنيا على هذا الادعاء فالبيع مقصود حقيقه نعم هو يعلم انه في ادعائه كاذب صح والله يعلم انه كاذب وهو يعلم انه كاذب لكنه هو قاصد البيع الحقيقي وبعدين انا المالك الحقيقي خينما اجيز ايضا اجيز البيع بين المالكين وانا اعلم ان المالك انا اجيز البيع بين المالكين الحيثيه تقييدية فمن قل انه هو مع ما لا يملك وانا هو باع لنفسه وانا اجزت لنفسي فصار ما وقع لم يجز ما اجز لم يقف هو باع للمالك مدعيا انه هو وانا موجيز الباع للمالك عالما بانه انا مهور فلا هذا الاشخاص يرد ولا ذاك يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول نعم لو فرضنا ان الفضولي كان يدري انه فضولي وكان وما كان يريد ان يدعي انه هو المالك يعني حتى هذا الادعاء والبناء الكاذب ما كان عندي لا هذا ولدك وإنما باع مالي لنفسي باع كتابي لنفسي قال لا أنا أدعي أني مالك أنا أدري أني لست مالك لهذه الكتاب ولا أدعي ادعاء كاذبا أو مجازا سكاكيا أو ما شئتا فعبر حقيقة حقيقه ادعائيه ما شاء الله هذا ما لكن انا أبيع مال فلان كتاب فلان لنفسي لو كان واقعا هذا هو المقصود طبعا نلتزموا نلتزموا لأن لان البيع الصوري مثل ما قلت 1000 فلس وبعدين ما عجيز لنا اعمع واقع يقصد صح هو ما اجز لم يقع وما واقع لم يجز صح هو باعه لنفسه وانا اجز لنفسي الاشكال الواردان الاشكال وهنا نلتزم ببطنان البيت ويطلع هناك ان هذا فرض في هذا الفرض نلتزم بالبطنان إلا أن هذا فرض هو عملان هكذا عملان هذا الذي يبيع إما أنه كان غافلا وكان يتخيل أنه المالك فيبيع وإما أنه ادعاءان يدعي أنه المالك ادعاء عادة نش هذه خلاصة كلام الشيخ الأنصاري أقول هذه خلاصة كلام الشيخ الأنصاري بالشكل الذي نستطيع أن نستخلص من كلامه الصدق. لا يقول لنا الشيخ رحمه الله في عالم بازخ أنه شنو أنكم ما كانتكم شغل تقعدون ميناتكم تفسرون كلامي منو يقول أنه أنا هكذا قصد على كل ان هذا الذي نستخلص بشكل يكون إذا واجه معقول وكلام يبدو أنه في محلين لكن أقول عجبا أليس يمكن أن نأتي بجواب آخر غير جواب الشيخ بحيث نصحص بذلك الجواب حتى هذا الفرض الذي أبطله الشيخ الأقصاري وقال لو كان الفضولي يعلم أنه فضولي وما كان يدعي أنه أنه المالك ما كان يدعي هذا خلاف ما هو المطار ما كان يدعي انه المالك وإنما كان يبيع مالي لنفسه قال هذا واضح. هذا, هذا واضح هذا لا شك في القطلة هذا واضح القطلة ألا نستطيع أن نصحح هذا ونحلل نحلل البيع إلى من سميه ببيع وهو إخراج كل مال من جيب إلى جيب وإدخال ثمن من ذاك الجيب, الجيب إلى الجيب الأول هذا نسميه ببيع لكن ضمنًا ضمن هالبيع ما توجد نوع من مبادلة لا تسميها بالتحليل أداني نحلل ما نقدر نحلل المبادلة بمعنى عام كما دول المالين كما دول المالين عن كرعان تبا المالين لكن تريد ان تسميه بيع وتريد ان تقول البيع يعني اخراج اخراج كل مال من من جيب الى جيب وادخال من ذاك الجيب الثاني ثمنه من ذاك الجيب الثاني الى الجيب, الجيب, الثاني إلى الجيب الاول قل هذا لا الا يمكن ان نصحف المعاملة التي هي عنوان المعاملة عنوان المبادرة التي هي جزء تحليلي من هذا البيع وألا يوجد له نظير في الفقه نظير فقهي وعقلائي في نفس الوقت عقلائي هم فقهي متشارعي فقهي وهم عقلائي ما, ما رأيكم في من اشترى العمودين من اشترى العمودين يعني اشترى ابا او ام باعتبارهما مملوكين كان ابو عبد واما ما وهو حر باعتبار طبعا ابن المملوكين هم مملوك لكنه كان قد اعتقى كان قد اعتقى فهو كان حر لكن ابو عبد والاماية ام اشتر يقولون بمجرد ان يشتري ان اعتقال عليه لانه لا يمكن امتلاك العمودين لا يمكن ما يصير ان الابن يصير يملك اباه او يملك امه فيعن اعتقا خب هذا فرع واقع في الفقه مصرح به الاصحاب وامر العقلائي العقلاء بعد أن يعرفوا فتاة العقلاء ما يدرون أن الابوين لا يملكان لا العقلاء بعدما انفهمهم أن الابوين لا يملكان هذا هم أمر عقلائي شنو اللي صح من هذا البيع البيع صح البيع بمعنى إدخاء إخراجي احد العوضين من من جيب وادخالي الثمن من الجيب الثاني الى الجيب الاول بهذا المعنى صح خب هذا ما ممكن احد العوضين من جيب ان الولد خرج صح هذا صح الثمن مني وادخلته في جيب من كان يملك ابوه او لكن أبو يأم في جيب ما دخل في جيب دخل دخل لا ما دخل في جيب بينما ما إن عتق أصل المبادلة تحقق يعني جزء ضمني من هذا البيع جزء تحليلي من هذا البيع تحقق وهو التبادل أصل التبادل صار تبادل بين أبي وأمي وبين ثمن اللي ضي تصار تبادل هذا كيف تصحه كيف تصحه يقال في الألسنوار ذا الحج هذا أنه صححه بال بالملك بقى... قد يقال نصححه ببملكية بالملكية أنا ما وقد يقال نصححه بالملكية التقديرية هالشكل يقال في التصرف إن صحح صحفة... فاقول بالملكية أنا ما يعني أنا ما أنا أملك أبوي وأمي وبعدين يعتقد يعتقد خب هذا طبعا غير صحيح لأن الأب والأم ما دل على أنه ما يمكن تملك الأب والأم يشمل حتى الآن حتى أنا أنا ما أقدر أتملك أبوي وأم ملكي أنا مالما. قد يقال بالملكية التقديرية هالشكل يخرج يقدر اني ملكتهما فين اعتقد طب ها الشيء الملكيه التقليديه يعني الملكيه الخياليه يقدر اني ملكتهما شنو هذا بصفه يقدر اني ملكتهما يعني يفترض اني ملكتهما فما ملكتهما يفترض اني ملكتهما صحح البيعه يعني صحح إدخال مال من جيب وإدخال المال من من جيب الثاني إلى جيب الأول صارف هو مصرف لا هذا ولا ذاك إذن الشيء الحقيقي هذا أنه أصل المبادلة صارت هل هذا هذا معنى قولهم يجوز أن واحد يشتري أبوي وين عارف تقال حاضر أصل المبادلة صارت على كل حال تبادل بين أبوي وأمي من ناحية والثمن من ناحية اخرى هذا الصحر إن كان هكذا وهذا أمر هم فقهي هم عقلائي فلي كل ما نحن في من هذا القبر بالاجازه الإجازة تصحح المبادلة طبعا بالشكلين اللذين قلنا تصحح المبادلة عقلائيا وعندئذ الأمر بالوفاء يرد وأنا كن أسلم الثمن أو قل امضاء الشريع يريد احد الوجهين اللذين اشان الى اليهما وهم اقول اكرر ذاك الكلام انه هذا الشيء ان هم وفق مبانينا اما وفق مباني السيل خوي خميس نقول اصل المبادئ صحته تلقائيا خب سيل خوي ما كان يقول شيء كان يقول أنه الاعتبار هذه باعتبار قضايا تصرفات الاعتباريه التصرف الاعتباري حقيقه يرجع إلي أنا الموجود حقيقة التصرف الأقتبار يرجع إيه خب هذا على الكلام ايش لون في شرائل عمدين ايش لون حقيقة يرجع إيه حاجة عادة عادة يرجع إلي يعني عملك أبو يؤمر ولو آنك تقديرا خب ما مثل ما قلنا التقدير ليس إلا وهمنا الخيار وآنا معنى أن صرت آنا معنى كواطم وصح بل إذا ما عدكم نقاش في كلامي هذا أو إذا كان المطلب اللي شرحته استطعت أن أوصل مقصودي يجب أن نخرج من هذا الفر والتفصيلات من أول قلنا لكم أن التفصيلات الكثيرة الموجودة نحن فهو أنتم علماء الأمة طالعوها لا داعي لي أخذ. لا داعي لي لأخذ وننتقل من غد ان شاء الله لا تخافوا اسئل الصلاه بعد سماعكم و ننتقل من غد ان شاء الله الى مساله الكشف والناقل ان بيع الفضول بعد ان امن بصحته بالاجازه هل الاجازه كاشفه او ناقله ننتقل الى هذا البحث